وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاکِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 سَنُفْرِغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ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 وَلِمَنْ خَافَمَقامَ رَبِّهِ جََّتَان فَبِأَأَلَ إ رَبّكُ ماَا تُكَذّبَان ذَوَتَ أَفْنَانِ فَبِأَ آلَ إ رَبِّكُ ماَا تُكَذِّبًا فيِيهِ مَا عينِ تَجرانِ فَبِأَ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 فِيهَِّ قاسِرَةُ الطَرْرفِ لَمْ يَطُمِثمَّ إُِ قَبلَهُم وَل جَ فَبِأَي آلَ إِ رَبِّكُمَا تُكَذذِبَان كََّهَُّ الَاقُوتُ وَمَررجان فَبِأَعَ إِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَان, كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وَودَهَاَّ تَانِ فَبِأَّ آلَ إَبّكُ ماَا تُكَذّبًا فيِيهِ مَا عيانِينَ الضَّاخَتَانِ فَبِأَ آلَ إ رَبّكُ ماَا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 لَْ يَطُمِثَُّ إِسُ قَبَلَهُم وَل جَ فَبِأَ آلَ يرَبِّكُ ماَا تُكَذذِبَان مُتَّكينَ على رَفْرَفٍ خُضْرُِ وَعَبَقَ رٍّ حِسَان فَبِأَّ آلَِ رَبّكُ